ولكن سيكون هناك مسؤوليه مباشره ل ل م س ؤ و ل ي المسؤوليه المسؤوليه ا ل م س و ل ي ه ا ل م س ؤ ل ي ه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه المسؤوليه ا ل م س و ل ي المتحده و أ م س كنا في حديث قال النبي صلى الله عليه و ع ل ى آله اللهم صل على محمد وعلى آ ل ه محمد كنا اليدان تزنيان والعينان تزنيان والرجلان, والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك ويكذب ثم قال ولا ي ب ت ن أ و ل ا د ه ن ريدوا وعد البنات الذي كانت ا ل ج ا ه ل ي ة تفعله ي ع نحن ي ا ل آ ن في حق الكفار ف ي حق المشركات إ ذ ا أ ت ي ن ا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و ع ل ى آله فقد و ض ح رسول الله صلى الله عليه و ع ل ى آله كيف التعامل معهم ؤ م أمس معنا ن يبايعنك يشرقنا يسرقنا قلنا يسرقنا ا لا بالله شيئا ولا ولا إيش على ق ا ل ك ن ي ت ض من ا ل نهي عن ا ل خ ي ا ن ة في ا ل أ م و ا ل ونصام ا ل من ا ل عباده وساريغه ت ا ل ع ب ا د ة ه سما س ر ي غ ه انسان ا ل إ ما أ د ى ا ل ص ل ا ة كامله س ا ر ق ه ا و إ ذ ا ما دزاكا ة كامله س ا ر ق ه ا و إ ذ ا ما أ دل ى يعني كل ما اصبحت ل على ا املنا س ا ا أ السماء أ ن امامنا أن ن وأشفقنا、منها. وحملها ا ل إ ن س ا ن ف إ ذ ا كان هذه هي أ م ا ن ة ف أ ي إ خ ل ا ل ق ه ا فهو ش ر ق ة ي ع ت ب ر ش ر ق ة ثم تطرقنا إ ل ى ق و ل الله سبحانه وتعالى ولا ي ش ر ق ن ا ولا يزنين ثم قال تعالى ولا يبسلنا اولادهن هذا ا لي ل ه وعد و البنات ل أ ن كان في ا ل ج ا ه ل ي ة كان إ ذ ا ولد للرجل انثى ظل وجهه سودا وهو كظيم قال الله سبحانه وتعالى يتوارى من القوم من سوء ما بشرابه ويمسكه على هون أ م ي ا دسه في التراب ايمسكه على هون في نفسه وهذه من ا ل إ ه ا ن ة أ ن يكون له بنت لأن إ ذ اذا إ فقدت القيم وفقدت يعني المعاني من القيم ومن ا ل أ خ ل ا ق لن يتورع ا ل إ ن س ا ن عن فعل أ ي شيء ولذلك إ ذ ا فقدت القيم هنا أ ص ب ح ت ا ل أ ن ث ى عار و أ ص ب ح ت ا ل أ ن ث ى م ش ك ل ة و أ ص ب ح ت ا ل أ ن ث ى حمل كبير بل و إ ه ا ن ة ولكن إ ذ ا وجدت القيم ا ل إ س ل ا م ي ة ووجدت التعامل والتكافل والتضامن والاولاد لهم حق والبنات لهم حق ب د أ يعني ا ل إ ن س ا ن ولذلك النبي صلى الله عليه و ع ل م أ ت ى وانتشل انتشال أنتشل هذه ا ل ب ش ر ي ة من ح ي ا ة الحيوانات اخرجهم من الظلمات الى النور اخرج ا كامل من الظلمات الى النور هذا الظلمات ا ل ل ي كانوا فيها اذن ولا يقتلن اولادهن يريد و ع د البنات الذي كانت ا ل ج ا ه ل ي ة تفعله ولا ي أ ت ي ن ا ببهتان يسرينه البهتان والافتراه و ا ل ك ذ ب ولا ي أ ت ي ن ا بولد فينسبنه الى الزوج يعني لا يحقنا بأزو... ل بازواجهن غير اولادهم ل أ ن ا ل م ر أ ة كانت تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها ولدا ت أ ت ي لها بولد وتقول هذا ولد فلان وهذا ابن فلان بين أ ي د ي ه ن أ ي ما اخذته لقيطا و أ ر ج ل ه ن أ ي ما ولدنه من زنا وقيل كنا بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا ل أ ن بطنه الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين يعني لماذا الله سبحانه وتعالى شنع الزنا و و ص ف هذه ا ل ج ر ي م ة ل أ ن ه ا أ س و أ جريمه ولا ت ق ر ب ا ل ز ن ا إ ن ه كان ف ا ح ش ة وساء سبيلا الزنا خلط ا ل أ ن س ا ب تطاول في ا ل أ ع ر ا ب حتك ل أ ع ر ا ب المسلم حتى مع غير المسلم لم يعدن الله سبحانه وتعالى في أ م ه من ا ل أ م م بالزنا ولم ت أ ت ي ش ر ي ع ة من شرائع الله سبحانه وتعالى تجيز أ و تبيح الزنا فالزنا أ س و أ ج ر ي م ة و أ ق د م ج ر ي م ة أقدم ج ر يمكن ة ي م عرفتها ا ل ب ش ر ي ة هي البغاء الزنا تتسبب في خ ل ط ا ل أ ن س ا ب تتسبب في أ ن يتزوج ا ل أ خ ب أ خ ت ه والرحم برحمه ولا تدع للمجتمع كائنا لا تدع للمجتمع ق ي م ة ل أ ن يكون الرجل في م ع م ن في عمله أ و في سوقه أ و في شيء ولا يعلم ماذا هناك من خيانه في بيته فيكون مسكين يا غافلين لكم الله في عمله في مكان أ ي مكان وكذا ولا يعلم ان هناك خ ي ا ن ة في داخل بيته ولذلك ا ل م ر أ ة تكون في بيتها آ م ن ة م ط م ئ ن ة ويكون الزوج خائن يبحث عن الزنا والعياذ بالله فلا أ ح ت ر م ت ا ل م ر أ ة زوجها ولا أ ح ت ر م الزوج ا م ر أ ت ه ولذلك ان الله سبحانه وتعالى أ ت ى ب ع ق و ب ة صارمه في الزنا وشنعها حتى أ ن ه ا يعني حتى يعني تخيلوا أ ن هناك الكثير الكثير من الحيوانات التي لا يمكن تزني حيوانات لا يمكن هذا الذكر إ ل ا أ ن يكون مع ا ل أ ن ث ى إ ط ل ا ق ا انثى هي اللي, اللي هو ياها فيه البعض تجد عنده و ا ح د ة ث ن ت ي ن ثلاث أ ر ب ع ه لكن ا ل أ ن ث ى لا يمكن تابعت ف س ل م الذئاب إ ذ ا أحد ر ا ه وادي الذئاب عجيب سبحان الله、العظيم. يعني كل واحد وكل و ا ح د ة لا يمكن لا يمكن اطلاقا في ا ل أ خ ي ر ا ب ن ة القائد عشقت واحد من خارج المجموعه ة يعني ي ف كيف أ ن ه ف ل م كان ك إنساني يعني ي نبذوها كيف ت ر ك و ه ا كيف أ ص ب ح ت و هذا كاستغلت ه ا ا س غ ل ل ا سينا ء ه ا سطع ت ا أ ن ي د خ لها في ذ المجموع او رجل مجموع ة كان ا س م ا و ا د ي ا ل بيا كانت مجموع ة مصيطرة ع ل ى و ا د ي سيطرة كامل ة حولت ا أ ك ث ر من مجموع ة و ل م ت ستي ط أ ن ت هرجه ا و اخترنا امتلكها م ج م و ع ة ف د ا ئ م ا ن الزنا قلنا و ا ل ع ي ا ل بالله من أ س و أ ما يكون ممكن أ ن يكون زنا يعني هنا ذكاره زنا وحمد وزنا وولد, وزنا وولد والحاق هذا الولد بغير أ ه ل ه يعني إ د خ ا ل ه في ناس و إ خ ر ا ج ه من ناس حتى هو نفسه ظلم الولد ولد الزنا ظلم ما ذنبحه يعني غيرها ارتكب وهو أ ص ب ح ض ح ي ة أ ص ب ح ض ح ي ة في المجتمع ولذلك ان هذا الشخص الذي يوجد مثلا وجد فلان زنا هذا اللقيط ا ل ل ي ن حصله الان ل ل ق ط ا و ي اخذهم الان هذا يعني دائما الدراسات تقول إ ن هذا الشخص نواه برجل مجرم يعني لا نعمم هناك منهم من لا ينطبق عليه الشيء هذا لكن هذا يوجد في المجتمع حادد على هذا المجتمع يعني هذا المجتمع الذي يتسبب في أ ن أ ك و ن بهذا الشكل م ن ب و ذ ليس لي مكانه ولذلك تجد ان بعض الناس ل يحاول ق و م بالإرثقاب ي أ ن يعطيه اسمه حتى يخرجه من هذا ولكن مهما يكون الاكثر أ ك ث ر ل أ من هؤلاء ن ت ي ج ة ع ك س ي ة تماما يعني حتى مع المربي ولكن ا ل آ ن نجد يعني بعض المسؤولين يتبنون هؤلاء ا ل أ ش خ ا ص وهؤلاء البنات ويسميهم ب أ س م ا ء ه م وكذا و ا ل آ ن موجود مثلا عندنا دار ا ل ر ع ا ي ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة توخذ فيها اللقطه ي و ا ل ويتعامل يعني معهم تعامل بكل إ ن س ا ن ي ة وزواج ب ك كذا ل و و فأستطاع ت أنهم ي لكن ا ا ف و ل ا ل م ش ك ل ة زاد الزاد ا ل ع د د يعني في د و ل غير ع ن اذا ك ب... ب... أ ع د ا د ه ا ئ ل ة من نظر إ ل ى م ظ ا ه ر ا ت ا ل ل ي في المغرب و ف ي غ ي ك ن ا ل م ظ ا ه ر ا ت ل ل ن س ا ء ا ل ل ي معهم أ و ل ا د ى ا ه م د ا ر ي ن من ل ر ي د م ا ي د ر ب ولكن ا ت ق ب ل ه م ا ل د و ل ة ت ط ي ه م جنسية و ل الى ا ل م ب ل ع ح ا ق د ع ل ى ا ل م ج ت م ع ل ا ت الى المباهرات نفسه. فلذلك عندما يحرم الله سبحانه وتعالى فعل فهو لشناعه عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا يزنين ولا يعطينك في معروف المعروف كل فعل كان لله فيه طاعه ة و و ل ل ر س ولرسوله ا ل م ع ر والمنكر ف فعل هو كل ك ن ل ولرسوله ل ه فيه طاعة ا و كل فعل كان فيه معصيه لله ولرسوله يعني فيما ي أ م ر ه ن به من المحسنات وينهاهن عنه من المقبحات و ق د ع ل م أ ن ه صلى الله عليه وسلم وجد علمه انه صلى الله عليه وسلم لا يامره الا بالمعروف إ ل ا أ ن ه نبه بذلك على أ ن ه لا ط ا ع ل م خ ل و ق في م ع ص ي ة الخالق فكان جديرا ب غ ا ي ة التوغل ولا يعصينك في معروف و إ ي ش ا ل إ ح ت م ا ل ايش و ن الله الله هذا هو ا ل م ر ت ه م ب غ ي ر ا ل م ع ر و ف أن ل ا ي ن ف ذ و ل لك ان المعروف ي و ل لك ا ل ل ه ع ل و ف يقول لك ان المعروف يقول لك ان المعروف يقول لك ان المعروف ل ك ان المعروف يقول أ ج ل أ ن ر ل ا ط ا ع ة ل م خ ل و ف ي ق و م ع ص ي ة ا ل خ ا ل ق ت و ف يقول ل ا ي ع ص ي ن ك في م ع ر و ف ف ق و م ا غير المعروف ل ا ي ع ن ي ق و ا المعروف يقول ل ان ل م ع ر و ل لك ان المعروف يقول لك ان المعروف يقول لك ان المعروف يقول لك وقوله فبايعهن جواب إ ذ ا في ا ل ب د ا ي ة قول الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي إ ذ ا جاءك ف ب ا ي ع ه ن جواب إ ذ ا اي اذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن واختلفوا في ك ي ف ي ة المبايعه فقيل بايعهن بالكلام وقيل بايعهن وبين, وبين يده و أ ي د ي ه ن ثوب وقيل كان يشترط عليهن ا ل ب ي ع ة وعمر يصافحهن قال الكلب ي نعم وقيل دعاء و ق يقدح ل ا الكلبي ل وقيل دعاء دعا بقدح فيه م ا ا ن فغمس يده فيه ثم غمسن ايديهن وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا م ر ا ة قط ليست له في محرم عنه قال الجشمي في التهذيب ولا ياتينا ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين أ ي د ي ه ن و أ ر ج ل ه ن يعني لا ياتينا بكذب في مولود و ج ي د بين أ ي د ي ه ن و أ ر ج ل ه ن قال ابن عباس لا يلحقنا بزواجهن غير أ و ل ا د ه ن وقيل هو السحر و هو السعي ب ا ل ن م ي م ة فذلك بين أ ر ج ل ه ن وما يعمل باليد مما يوهمه عن ابي مسلم وقيل كانت ا ل م ر أ ة س ل ت ا ك الولد وتقول لزوجها هذا ولدي منك فذلك البهتان المفتراء عن, عن الفراء وقيل المراد لا يقذف بعضهن بعضا وقيل أ ر ا د بالبهتان ما نهي عنه من جميع ما يتعلق به من الحاق ولد الزوج ليس منه أ و سعي ب ا ل ن م ي م ة او قذف المحصنات والكذب على الناس وقيل ا ل خ ي ا ن ة للزوج في المال والنفس من خلفه والرمي ب ا ل ع ض ا ي م بين يديه وقيل البهتان والافتراء واحد ومعناها ان تاتي ببهتان عظيم من زنا او غيره ثم, ثم تفتري بذلك على غيره يكون هو الزنا ف ا غيرا ع يعني ل لذلك ل وترمي به غيراً. يعني الزنا كان مشهور في ا ل ج ا ه ل ي ة وكان من الزانيات يعرفنا بعلم رايه يوضع على البيت الذي مكان البغاء يكون على يسموهن أ ص ح ا ب الرايات يعني معروفات من أصحاب الرايات. ولذلك عمرو عمر بن العاص ادعاه ا ر ب ع ة من قريش كل واحد يقولون ا هبلهم زنو ا ب ج ا ر ي ة فحملت و أ ت ت بهذا ف ل م ا ت ت فكل واحد من ا ل أ ر ب ع ة يدعي يا محمد قمو بو يا أ خ ي شغلتنا كل يوم حنويا ا ك ا ل ع ش ل قمو بو شغلتنا ة ف ا ل ا ر ب ع ة هذا و كل واحد يدعي فتحاكموا في ه و صارت ف يسوع فرجعوا إ ل ى هذه ا ل ج ا ر ي ة قالوا من هو لك ه ا ن في جزار قريش يعني ر أ ي ت وقال العاص قال والله لقد ر أ ي ت الحمل في عينها أ و ل ما وقعتها ف د ع ا ا ل ع ا ص و أ ص ب ح ع م ر بن العاص فكان ا ل م س أ ل ة م و ج و د ة عندهم ب ك ث ر ة يعني ولو تتبعنا لوجدنا و شيء عجيب ولكنهم كانوا يجب ان قال يكونوا من اجل انسان و م س ل د ي ن ومسلمين و م ا ل ل ه م ي ن ومسلمين ومسلمين ومسلمين ل و م س ل ا ل ي ن ومسلمين ومسلمين في ا ل ش ر ك و أ ت ى ب أ ن س ا ب ه م ر أ ي ن ا العجب العجب فكانت الجاهليه ة لا ل كانوا ا ا في ج ل ي ة بل كانوا يتفاخرون بالزنا حتى ذاك ت ى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه ة ل المدينة ق ا ل يا رسول الله اسمح لي أ ق ل ي تصريح في الزنا م أقلي أستطيع أترك ل ر س و ل ا ل ل ه ص ل اردت ا ل ا ه د ت ا ه ا ع د ان ا ر ي ت ان اردت ن ي ر ت ي ه ذ ا بهذه ا ل ج ر د ت ان اردت ان ا ر س و ل ا ل ل ه ص ل اردت ا ل ا ه د ت ا ه و ر د ت ان اردت ا اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ا ا ر د ان اردت ان ا ر ان ج ر د ت ان ا ل د ن ا ر د ان اردت ان اردت ان ر د ت ان ا ر ل ت ان اردت ان اردت ان ا ت ان اردت ان ا ر د ان اردت ان ا ر ن ا ي د ان ا ر ان اردت ن اردت ان ا د ت ان اردت ان اردت ان ا ان اردت ن د ع ل ى ك ن هذا ل ل ه خير ا ل م ح لي ا ن ا ل ر ي ك ي ف يزيد يخرج و بسته ي د ا ل ش ر ط ة و بسته ي د ع ازرقا ع و ب س ل ع ه بلا ستي على جلد الممثلين بلا الله س ل ي ه و على الرسول ق ا ل ي ع ن ي أ أ ر هذا ل هو امر أ ي هل ت س م ح ل أ خ ت ك ا ل ز ن ا قال يا ر س و لم قال هل ت س ح لخالتك ي ك ل ز ن ا ك امر ل أ ك مسجد للاسف لم ي د أ ن يزن هناك امر س مسجد للاسف ر و ل ع رسول الله قال. قال فأنته لكن ا ل ق ص ة و ا ل ع ب ر ة ن ر ى يعني كيف كان ت ا ل م س أ ل ة بهدوء هيا هذا الهدوء الرهيب ا ل ل ي ي أ ت ي الى عند رسول الله يقول ل هذا في ه الشكل هذا في المدينه قد هي, هي في الهجره ة قد ن ا بعد ا ل إ س ل ا م ثلاث عشر س ن ة فكيف كان قبل ا ل إ س ل ا م ولذلك ان الله سبحانه وتعالى يا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك ويعمل ع ل ا ي ز ن ا والعيد ويعني ل أ ن ه ا إ ش كاليات ك ب ي ر ة اللهم صل على محمد وعلى ل محمد و ق ي ل نعم يعني البعض ق ا ل و ا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى ل ه ل م ا أ ت و ه النساء في مكه طبعا هذه كانت في في الفتح فلما أ ت و ا يبارك و ي أ م ر عمر بالخطاب أن ي ب ا ي ع أ م ا رسول الله فلم يبايع ر ل ك ن ي ب ي د ه و ل ك ن ق ي ل ب ان هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان ي و ن ه ن ا م ر يجب ان ي ن هناك امر يجب ان ي و ن هناك امر ي ان يكون ن ا ك امر ي ان ي و ن هناك ا ل ر ي ان ي ك و ا ك ا م ي ج ان يكون هناك ا ن يكون هناك امر يجب ان ت ك و ن هناك ا ر ي ج ان ي ك و ا ك امر ي ج ا ل ت و ه ل ت ز م ي ان يكون ا ل امر يجب ان ي ان يكون هناك امر ي ب ان يجب ان يكون ا ك ر ي ان ي ان يجب ان ر ب ع ن ي أو كذا في بعض الروايات نحقق منها إ س ل ا م ه ا ولكن يعني روايات م خ ت ل ف ة ك ث ي ر ة ولكن نشهد ب ق ى ن لها ح ق ي ق ة ب ش ه ا د ة لا ي ق ف ي ه ا أ ح د فهي حق من حقوقها ل أ ن ه ا يعني بذلت كل ما تملك في سبيل ك ت ل رسول الله وعندما لم تستطع في ك ت ل رسول الله ب د ل ت كل ما تملك في قتل علي بن ابي طالب ولم تستطع ثم بذلت كل ما تملك في قتل ح م ز ة ونفذت وكانت هذه من مفاخرها عند قومها أ ن ه ا قتلت ح م ز ة بن عبد المطلب عن طريق وحش الظلام لمجبر ومطعم بن جبير وبعد أن ق ت ل ه ان بعد أ قتل ح م ز ة أ ت ت إ ل ي ه بكل فخر و بكل ثباته جعش و مثلت به سلام الله عليه و قطعت أ ن ف ه و اذنه و قيله في مذاكره ي ثم بقرت بطنه و أ خ ر ج ت كبده و لا كتها ثم رمتها فهذه فضيله يعني لا تنسى لها و مع ذلك يمجدها البعض و يرى فيها أ ن ه ا أ ح د الخالدات وهي, وهي أ ح د أ س ب ا ب م ع ر ك ة بدر حتى أ ن ه ا اثرت على نفسها انها لا ت ر ت ت ل بما ء في بعض الروايات حتى يقوم أ ب و سفيان ويقوم بجيش ويهاجم رسول الله وينهي رسول الله صلى الله عليه و ع ل الله وفعلا حصل ما حصل وكان لها دور كبير في م ع ر ك ة واحد ة فهذه لما أ ت ى رسول الله صلى الله عليه و ع ل م ويكفيها أ ن ولدت م ع ا و ي ة بن ابي سفيان وما ف ع ل في ا ل إ س ل ا م والمسلمين لا نعم. لا, لا. إن هم البعض يقولوا لكن هي هذه كلمه قالت وهل ت ز ن ي ا ل ف ر ة دليل على أ ن ه ا كانت يعني شوف ا ل ا م ا م ي ة هم ا ل إ م ا م ا ل إ م ا م ي ة لا يتورعون عن عن كل ر ولكن ا ي ة قذرة و احنا لا نعترف ل ا حتى ب ا ل إ س ل ا م ا ي ل ا لا ن أ ت ي إلى أ ب ع د م م ا ن ذ ا ما روه ق ن ت ح د ه عن الرسول منها ق ت ل الله صلى الله عليه وسلم ونعتقد ي ا ل ل ل ي أ ن ه ا ك ا نتحدث عن الرسول ا صلى ا ل ل ي ع ل ا ي ع ر ف و ن ا ل ز ن ا ولكن كانت هناك موالي وكانت س ع معروفات يعني بالاسم أ ص ح ا ب الرايات في قريش لكن ليس أ ح د منهم حر ة من نسائهم لا بل ه من غيرهم فلذلك لا ي ض ي ر ه ا يكفيها من الفضل ما اشرنا إ ل ي ه لكن الشرف يعني لان ا ل إ م ا م ي ة دائما لهم روايات ق ذ ر ة جدا يعني في, حق في حق من ر أ و ا فيه مخالفه ان يتطاولوا على أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة تطاولوا على عمر ب الخطاب التهامات لا يتهم بها يعني لا يوفروا احد من المضحك كان السلفيين عندهم التماس من أ ي كلمه من ا ل ال... ا م ا م ي ن ي و ت و ب أ م س ي و ت و ب أ ت ف ر ج ف ي ه ا امس, أمس مزلنا في ج ر ي د السبك قالوا انظروا ماذا هذا الشيعي في الكويت يقول ف ي أ م المؤمن فهذا شغلته ونظر و إ ذ ا ه محامي كويتي في, المنهج أنهم يعني في منهج التوحيد والحديث أو تحدثوا عن الحسين بن علي و ك أ ن ه م اعتبروها خطا في حق ا ل ش ي ع ة على أ ن ه ا تطاول على الحسين بن علي سلام الله عليه فقال لهذا الرجل قال انظروا يعني يتطاولون على ابن رسول الله ويمدحون ابن الزنا و ي م د ح و ن الزنا ا ي ة و معروف الكلام هذا هو يقصد عبد الله بن زياد زياد بن أ ب ي بن ز ي ن ة إنما ا س ت لقد ح م ع ا م و بانه ل إ ا يجب ان يكون هناك ق اسمع ل ا و ا يتطاول كيف عائشه ل ى ع يا رجل ت ق لا ل ل ه ف ي عائشة عائشة الله ا تقول ل في ر ج ل م ا هو ف ي ل د ا و ي ن هناك نعرف ل السيئين إ م ا هذا ي في ن ا ل ل لا ر ج في ي هذا س م ث ل ل ا ش من س إ ع ا يقصد و ه ذ ا على طول ونزلوها في الجرائم و ن ظ ر و ا ك ي ف ي ت ط ا و ل ع ل ى ز و ج ه رسول الله ا ل ر ج ل ما هو إ ل ى ا ل د ا و ي ه ونزلوها على أ م المؤمنين لكن هي هذا لا لماذا ت ح ش ر أ م المؤمنين على طول في أ ي شيء فسبحان الله يعني الوعي و ا ل و ن اتهام المسبق ويكون مدان قبل حتى تتكلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فان ق ي ل م ا ل ف ا ئ د ة في ق و ل ه تعالى بين أ ي د ي ه ن و ر ج ل ه ن وما وجهه ق ي ل منهم م ن ق ا ل ا ل م ر أ ة إ ذ ا ت ق ط ت و ل د ا ف إ ن م ا ت ق ط ت ه بيديها و م ش ت برجلها إ ل ى أ خ ذ ه ف إ ذ ا أ ض ا ف ت ه إ ل ى زوجها فقد أ ت ت ببختان تفتري ه بين يديها ورجلها و ق ي ل ي ف ت ر ي ن ه على أ ن ف س ه ن حيث ق ل ن ا هذا ولدنا وليس كذلك إ ذ ا ل ولد الزنا وقيل الولد اذا وضعته امه سقط بين يديها ورجليها والله اعلم وقيل نعم ثم امر تعالى رسوله الاستغفار لهن فقال عز وجل واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم يغفر لهن ويرحمهن يا ايها الذين امنوا لا تتولوا اي لا تصافوا لكن هناك ا ت ص ا د ق و اخرى لا لان ا ق ل ن ا فرق ب ي ن ا ل م و د ة و اخرى ل م ح ب ل و م ي ن ا ل م ا ض ي يقول ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ل ا ي ر هناك ا ك م الله ع ل لم ل ذ ي ي ن ق ا ت و م ب ا ل د ي ن ولم ي خ ر ى لان ك م هناك ا إ ل ي ه م فرق بين ا ء ا ب ر ى لان هناك اشياء ل ا اخرى لان هناك اشياء اخرى ل ك ت يجب ل ن ف ك ا ل س ل ي ن و ان يكون ا ل م س ل م ن و يكون المسلمين ه ان يكون المسلمين هو ا ي ك المسلمين ا ي ك و ا ل م س ل ي ن هو ان ن ا ل م س ل ي ن هو ا ك و ن ا ل ل هو ان ا ل م ي ن ه ان ن ل م س ي ن هو ا ك ا ل م س ل ي هو ان ا ل م ي ن ه ان ن ا م س ي ن ه ان ك و ا ل ل هو ن ك و ن ا ل م ي ن ه ان ل و ان ك ن م س ي ن ه ا ك ا ل م ل ي ن هو ان يكون ا ل م م ي ن ه ان ي ا ل هو ن ك و ن ا ل م ي ن ي ن ي ن هو ن ك م م ن ي ي ه ان ي م ن ي ي ن ي ن ي ن ي ن ي ن ي ن ي أيديهن، أيديهن، أيديهن لقد بالللل... باللل... اردت الله ان اكون مسؤوليه لن تفتح لك ل ن ا و ن م س ؤ و ل ا ن ه يجب ان يكون مسؤوليه لانه يجب ان ي ك م س ؤ ل ي ه ل ا ن يجب ان ي ك ن مسؤوليه لانه يجب ان يكون ل ه ا ن ه يجب ان ي ك م س ل ل ه ي ن م س ل ي ه لانه يكون م س و ل ي ه لانه يكون م س ؤ و ل ه لانه يكون م ل ه ل ن ه يكون م س ؤ و ي ه لانه يكون م س و ل ه لانه يكون م س ؤ و ي ه لانه يكون مسؤوليه لانه ي ك و م س و ل لانه يكون مسؤوليه لانه ي ن مسؤوليه لانه يكون مسؤوليه لانه ي ك و مسؤوليه ا ن ه يكون ب ي ن وقيل فيما روي أ ن بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم وقيل كانوا يخبرون اليهود ب أ خ ب ا ر المسلمين يتوصلون بذلك إ ل ى أ ن يصيبوا من ثمارهم فنهاهم الله عن ذلك اي لا توادوهم لمنافع دنيويه م ا نعيس ل م في التوراة كما ي ا ي س الكفار من أ ص ح ا ب القبور أ ي من موتاهم أ ن يرجعوا أ ح ي ا ء ل أ ن عندهم هم ا ن ه لن يعود خلاص من مات أ ن ت ه ى وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى ي ا ي س الكفار يريد كما ي ا ي س المشركون من الذين حصلوا في القبور فصاروا, فصاروا في تلك ا ل ت و ب ة في حياتهم ب م ن ز ل ة ا ل أ م و ا ت الذين في قبورهم ويحتمل وجه آخر ويحتمل وجه آ خ ر وهو أ ن ه م قد ي أ س و ا من الوعد والوعيد والحساب وجحدوا ما, وعدوا ما وعد الله من الثواب والعقاب كما جحد الكفار بعث اهل القبور و ي أ س و ا من البعث والنشور انتهى وقيل من أ ص ح ا ب القبور بيان للكفار اي كما ي أ س الكفار المقبورون من خير ا ل ا خ ر ة ل أ ن ه م علموا ذلك بعد موتهم ومثل هذا في البرهان وهذا أ ظ ه ر والله أ ع ل م يعني قال ومن ل البرهان ف في يأسوا قد من الآخرة كما يأيس الكفار من أصحاب القبور يأس ب على د ا م من لأنهم ومن ع العذاب ع ا ثواب الآخرة تيجنوا ي ن ة ل قد ومن على هذا الوجه الذي ذ ك ر ه ا ل م ص ن ف بيانيا ة يعيس الكفار اصحاب القبور من ثواب ا ل آ خ ر ة ق ا ل الحاكم الجشمي الساديد ل من في تفسير يأسوا قد آ خ ر ة قد يأسوا ثواب من الآخرة قد كما يئس الكفار من ا ل ن ش ا ة ا ل ث ا ن ي ة عن ابن عباس وقيل يائسوا من ثواب ا ل آ خ ر ة كما يائس منه أ ص ح ا ب القبور ل أ ن ه م أ ي ق ن و ا بعذاب الله عن مجاهد وقيل يائسوا من ا ل آ خ ر ة اليهود كما يائس كفار العرب أ ن ي ح ي ى اهل القبور عن الحسن وقيل هم أ ع د ا ء المؤمنين من قريش يائسوا من خير ا ل آ خ ر ة كما يائس سائر الكفار من أ ص ح ا ب القبور من, من حظ ا ل آ خ ر ة وجيلا كمايات القفار ونال ي ن ا ل موتا في الجبور جزاء وجيلا ك م ا ي أ ت القفار من لجا اغاربهم وسجاي الموتا في خلاف المؤمنين وجيلا كماياته اي كماياته اي ينالهم حيرمات حبل جبور ك ا ل و ا ت ه دلل ايان الاسترخاء لا يكايله بها الشرعيه فقط على جول مريا في الشفاعه شفاعه لالكابير المماتي او مانغالا لا لايلا ا ي ل ل ا دخل الجنه او لهم مريا مرياي الغولونه اذين قول بلا عمل م ق ا ل ل ا إ ل ه إ لا ا ل ل ه د خ لا لا ج ن ة ه ذ هو ا لا لا ي ي ن ع لا لا س لا لا لا ه و ن لا لا لا لا لا لا لا لا م لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ي ب لا لا لا لا لا اللهم إذهل يا يا يا اعز الاسلام و ا رب ل م ا ل م ي ن اللهم ا غ ن و ب ن ا و ا س ل ا م والمسلمين رب و ا في كل المكان ا وصلى ا ا الله رب ا وسلم ا ز على محمد رسول الله صلى م الله عليه وسلم و على محمد رسول الله صلى الله عليه ى وسلم